فمن اكبر الطامات التي ابتلي بها المسلمون انهم اصحاب ردود فعل وليسوا اصحاب فعل دائما ما ننتظر ان تقع المصيبة لكي نحاول ان نبرر لها شباب لو رأوا هذا الهدم في جيلنا وقد نبتلى بذلك هليس من الممكن ان يشكوا هليس من الممكن ان تتزعب عقيدة هناك اعتقاد